بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بدق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفع كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعًا وَقُرْآنًا فَإِذَا فَاتَّبِعُ الْقَرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُهُوهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَ رَبِّهَا نَاظِرَ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 أولى لك فأولى ثم أولى لَكَ فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سجا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى